بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشرقون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء ان انذر ان انه لا اله الا انا فتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نقطه فاذا هو خصيم مبين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 والذي أنزل من الزماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل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 والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان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 انه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انذر ربكم قالوا اتى طير الاولين لا حمل اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألَ سَ أَمَا يَزِون غَضِمَكِرَ الذيَّذينَ مِنْ قَابنٍِ فَأَتَ اللهُ بُ يَانَهُم مِنَ القَوَائدِ فَخَرُوا لَيهِمْ مُسْتَقَفُ مِ فَوْوقِم فَخَروا لَْهِ مستُسَقَطُ مِ فَوْوقِم وَأَتَهُم لَا يَشُر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 وَنَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ مَأْوَى الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الذين توفاهم الملائكه تطيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون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 كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَيَجْتَنِبَ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ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 أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بموجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله شَيْءٌ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنْ يَمِينٍ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ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 اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَتَرَى فَتَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأمور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 هُمْ مُفْرِطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم يوم ولهم عذاب أليم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 إن في ذلك لآية لقوم يتمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هو من بِدُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يُمْتَثِلُونَ فَلَا تَضْرِبُوا عَلَى اللَّهِ مِنَ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا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 وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعادل وهو على صراط وإِنَّ اللَّهَ غَائِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ بَصَرٍ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ مَا هَٰذِهِ قُل لَّا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلْنَا لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جو السماء ما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 جُنودٍ لِأَنَّ آمِنَ بُيُوتٍ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَنِّكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَغْبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَغْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثَهُ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ مُجَعِلٌ لَكُمْ من خَلَقَ قُطُبَنَا لَهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَنَاكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لعلكم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا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 وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ أُمَّتِنَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفت اتخذون ايمانكم دخلا بينكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه تنهي اربا من امم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 لا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ذَخَرًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَوْمًا مِنْ بَعْدِ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عذاب عظيم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 وَل ن جزيًا الذيذينَ صَبَروا أَجرَهُ بأَحْسَن مَا كانَوا يَغْمَم مَنَّ مِلَ صَالِحًا مِ ذَكَرٍ أَوثَمُ مُؤمِنُ سَلَمحل م حَيةَ طَييبًا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 بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن, ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وتمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون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 يَأتهَ رزْبُهَا رَ غَدًا مِنْ كُجلِمَكَانه فَكَفرََت ب بأنُّ مِنلههِ فَذَا قَ اللهَّ, الله لِبَادَ الجُوعِ وَالخَ فَذَا قَلَّهُ لِبزَ جُ وَالخَمْف بِمَا كانَوا يَصْنَع وَلَ قَدِجَ أَهُمْ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 إنما حرم عليكم الميتة والذنى ولحم الخنزير وما أهل بغير الله به فمن اضطر غير باخ ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من وَمَا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء ثم, تابوا ثم تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لَّهُ أَنكُم